يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَتَقُولُ رَبّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا إِذَا يَأْتِي نَبِيٌّ فَاحِشَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُصْدِفُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُون بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُون بِمَعْرُوفٍ وَأَشْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويجعل له من أمرهم يسراً ومن يتوكل على الله فهو حسبه لا الله نقفوا هو حسبه ان الله ذا لامر قد جعل الله لكل شيء قَدْرًا وَلَا يَيْأَسُ مِنَ الْمِحْنَةِ مِن نِّسَائِكُمْ إِن رَّبِتُّمْ فَاعْد دَنْتُ نَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَٰهَ يُحِطُّ وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن ومن يتك الله يجعل له من أم ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أجرى